بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحفر عدة واتقوا الله ربكم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 124. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا 125. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر 126. واللائي لم يحض 127. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 وجديكم ولا تضروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أُولَاتِ حَمْلٍ فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أضعن لكم فأتوهم أجورهم واتمروا بينكم بمعروف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 111. سيجعل الله بعد عسر يسرا 112. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا 113. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا 111. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا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 يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أخاط بكل شيء علما